كم من كلمة من الأبناء جارحة طرحت محاجر الآباء ليهطل الدمع الغزير الذي لا حد له بل رب إشارة خفية أو حركة جلية من الأبناء قدت في القلب جمرة ثم استنطقت من الآباء عبره وكم معاملة من الأبناء سيئة أبرمت في القلب لوعة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 والآلام تنزف وتفوح فوا عنه الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن والطحلاه أحقا أيها, الأبناء أحقا أيها الأبناء يصدر منكم هذا العذاب أو صدقا يا فلذات الأكباد يخرج منكم ألوان التعذيب أما سمعتم نداء الآباء وهم يقولون لكم أنتم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وعليكم تعلق الأمان فكم ولد للوالدين مضيع يجازي ما بخله بما نحلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة وجرىه سار الحزن وارطحلاه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة وجرىه سار الحزن وارطحلاه ولا مهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذل الله ولا مهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذل وفي بغضه إياهما عذلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طوا عنه ملقوت الزهيد نفاسة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 وَكَانَ بِأَنْوَارِ الدُّجَاجَ ذَلَهُ يُعِيرُهُ مَا طَرْفًا مِنَ الْغَيْضِ شَافِنًا كَأَنَّهُمَا فِيمَا مَضَى تَبِلَاهُ أَسَأَفَ لَمْ يَعْدِلْهُمَا بِشِرَاكِهِ وَكَانَ بِأَنْوَارِ الدُّجَاجَ ذَلَهُ يؤيرهما قرفا من الغيذ شَافِنًا شافلا كانهما فيما مطرت بلاه ينام اذا ما ادنى وَإِذَا واذا سر له الشكوات الغمد مقتحلاه ان ادعى في عده الجهد صدقا ومته ما فيه فينتح له ينام إذا ما أدنفى وإذا سرى له الشكوبات الغنب ما اكتح له إن ادعيا في وده الجهد صدقا ومته ما فيه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 أفاء عليه النصح وانتحلاه يسرهما أن يهجر القبر دهره وأنهما من قبله نزلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه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 وإن حذي السلاء وانت علىه ولو بمشار العين يوحي إليهما لو شك اعتزال العيش لا اعتزلاه يوداني كراما لو انت على السهى وإن حذي السلاء وانت علىه يَذُمُّ لِفَرْتِ الْغَيِّ مَا فَعَلَا بِهِ وَأَحْسِنْ وَأَجْمِلْ بِالَّذِي فَعَلَاهُ يَعُدَّانِهِ كَالصَّارِ مِالعَبِّ فِي الْعِدَى بِظَنِّهِ مَا وَالذَّابِ لَعْتَقَلَاهُ يَذُمُّ لِفَرْطِ الْغَيِّ مَا بِهِ وأحسن وأجمل بالذي فعله يعودان كالصارم العبد في العدا بظن ما وذاب لا فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طوى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن والتحلاه ولامهما عن فرط حبه ما له وفي بوضه إياهما عذلاه طواعن ملقود الزهيد نفاسة